وَتَمَنَّىٰ مَن تَطَوَّعَ لَهُ شَيْئًا وَلَا نُكْسِلُ مَن عَمَّ كَفَرَ رَسُولَهُ مَا نُرِيدُ カラ Chokin naŝ مأَ غ مَ مِحَز حَد سقولَّ مَ نَرْط مُ ف تُ فَلَ أن تَك أُفَتَلَ وما هم بضاري نبيه من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به ولو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله Okay. وَلِكَا فِرِنَا لَبُ والله هو برحمته من يشاء والله قدير صانع لل